وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نَقَمُوا منهم إلا أي يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقم منهم إلا أي يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم ملك السماوات والأرض